الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على الثقيم الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اول طبيعه هم الاحسان من الله ان بعد اني اكون فرانا في هذه الليله الطيبه نقول ورسانا في شرح وصوله 3 لجناد المدد ومحمد بن عبد الله هذه رحمه الله تعالى وكنا توقفنا انا قول الشيخ المدد رحمه الله والطواعيه سليم الحلقه 5 ان الطواعيه الذين ينطبق عليهم هذا التعريف عن كل معبود أو مسبوح أو مطاح تذيرون <تصفيق> ورغة غروسهم خمسة يعني أكادمهم خمسة وهن غروس الطلابين أولهم إنديس له الله هي باراته هو ابعدهم عن رحمته لماذا ان امتنع عن السجود ان منع عن السجود لادم وعصى الله على الزوجل وتكبر وقال انا خير من تحرقت من النار وخلقته من طين وسمي ابليه اله لانه ابن سبيا الرحمه لانه ابله من الرحمه يعني ياي سنير رحمه فالمجري شويه استن الشيء و وابليس لعنه الله هو وراث الطوالع لأنه هو الذي يأمر بحذة ربال الله هو الذي يأمر بفرق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بطاعة غير الله لبعاء في التحليل والتحليق والسامل والطواقيف من رؤوس الطواقيف من حُبِد وهو راضٍ العبد وهو راض بإعجابة الناس منه فهو طاغور أما من عبد وهو غير راض بالله فما يبخل في هذا لأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من جوه الله ولكنه غير راض بالله وكذلك أمه وعذيه فالأولياء والصادقون في حجار الله لا يقضون بهذا أي لن يمكن تذكرون هذا ويحاربون من فعيه فمن عبد وهو رائض في الحجاب هو احتفظ وقابل كما من يدعون من دون الله من الصحر والمتعوين وغلاث الصوفية الذين يدعوه كترونهم أطباحهم من من الإلام فهؤلاء الحلول فيها ومن دع الناس إلى عباد التنسي من دع الناس إلى عباد التنسي مثل رؤوس المغريسين الذين يوم الناس لا عباده انفسهم مثل فرعون الذي قال انا ربكم الاعلاء ومن ظلم من له ومن له دعاه الصوفيه كذلك الذين يدعون الناس الى عباده الكذب حتى انهم يرسلون الناس ليعقدوهم الى بعدما يموتون اي يقول احدهم الى اعيالكم الامور فعليكم باصحاب حقوق والشاربينها وان الله تعالى السلامه من الشرك ويبعد عن المشركين ان ندعاء الناس الى عباده بنفسه فغلطوا لانهم ذهبوا الى الشيخ وهم يدعون الى عباده غير الله وهم يشمون ذلك بغيره ان يشمون هو توسلا وان يشمون هو شفاعه ويقولون انها سحر باطل شهرت في كل اوروبا الرابع من الدعاء لان علم الغيب ويقول في هذا السحره والمنجمون والكهان وكل من يدعي علم الغيب ويطول الناس سيحصل لكم كذا وكذا أي سيحصل لك سعاك أو يحصل لك شيء ما نستعب لغل ذلك مما هو من علم الغيب والله جل وعلا يقول قلنا أن نحلم من في السعارة والأرض الغيب للا الله فعلم الغيب إلا اختص الله تعالى عالم الغيب والغيوب على غيري احد الا ما ملكه رسول وقال هو سبحانه عنده علم الغيب هذا يعلمه الا الله عطاله تعالى لا يعلمها الا الله هذا حصر لا يعلم الغيب الا الله أو من أطلحه الله تعالى على شيء من الغيب من غسره لحدي مصلحة البشر ومخجزة, ومخجزة البصير صلى الله عليه وسلم فالخامس من حكم بغير ما أنذر الله قال سبحانه ريدون أن يتحركوا إلى الطاول وقد أمروا أن يكونوا بيه الذي يحكم بغير الله بغير ما عندنا الله مستحناً لذلك يكون طاغوتاً والذي يقول إنه من اتحاق من القوارين أو إلى الحوائد الجاهزية ويترك شرع الله ويكون هذا جاهز حلام إن هذا يعتبر طاهوتا أن من حسم بغير أنزل الله وهو يقر أن من أنزل الله هو الواجب وواجب الاتباع وأنه هو الحق وأنه هو باطن لا يعتبر كافرا بحرا أصغر لا لا يقرد ولا يقرد من القلب ان انه على خطر عظيم بانه قد يسلبه ويصره محرمه المله اذا تساهل في هذا الامر ان لا تسكروا ولا عند الله عن غير عمد بل انتهاك وهو من أهل انتهابنا البطهاء ولكن اجتهد ولن يصل حكم الله وأخطأ في انتهاده فهذا من مغفور له كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب صفه أجران وإذا حكم فا اجتهد ان ما اخطا فله اجر انه لم يتعمد الخطا نسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى ان يكون ان شاء الله واكثر في الدار المطمئن شرح هذا الكتاب المبارك كتاب الاصول الثلاثه هذا صلى الله, الله وسلم على نبينا محمد على الاله والصحابي الكرام بارك الله فيك بحشر عليك يا شيخنا اسعدكم الله حياك الله حياك وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته